وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك انا كل يوم اكحل نظرب دارك اتسمع تحت هالسور وناظر اناظر بيتك المهجور اتمشى تحت هالسور وناظر اناظر بيتك المهجور وينك يا اهل البيت وينك كيف انا هالبيت وينك بعدك انطفى العالم نداك انطفى العالم ادم وما بقع ما بقع بالشوارع نور بقى ما بقع ما بقع مش ورع نور وين انت حبيبي حبيبي حبيبي اذكرك بالخير واشوفك واشوفك راضي الاخضر واشمك ريحه النعيم حبيبي حبيبي حبيبي اذكرك بالخير واشوفك واشوفك راضي الاخضر واشمك ريحه النوم ذبل الفل ورد بعد ما فارق الساقي من غير روي آ تعال رجع و اذا بمر ب جبالي اشوفك فين يا فنهر هالبي فنا رهل في وينك وعدك انطفى العالم بعدك انطفى العالم وما بقى ما بقى وش ورانور ما بقى ما بقى Bish war anu